وجعلنا من بين أ ي د ي ه م سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم, فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم انذرتهم أ م لم تنذرهم لا يؤمنون إ ن م ا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره و أ ج ر كريم إ ن ا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في إ م ا م مبين واضرب لهم مثلا أ ص ح ا ب ا ل ق ر ي ة إ ذ جاءها المرسلون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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و إ ل ي ه ترجعون